بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وكلموا تسليما سيدي يا رسول الله عزر الرسول الله إن في وصف فإن جمالكم لن يصفا جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمال الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباكر كلهم في وصفه ارضان له لن والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد الوصف احمد ما كفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت انواره للمدر ولا واكفى تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفه يكفيه ان البدر يخصف نوره لكن نور محمد من يخصفه اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله اخوة اليمان والإسلام عود الطيب المضارك لآيات الله البينات يدلو علينا ذلكم العلم القرآني لزعي فضيلة القارئ الشيخ قاها النعماني عالقارب تحالي الإزاع وتلفزيوم العربي والعالم الإسلامي كله عالمكين بمدينة الفيوان ندع الله له بالتوفيق لنا لكم بحسن للإستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أكره الكرآن فاستمع الله وعمل طول لعلكم ترحمون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 الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حديثها لا يسمعون حديثها وهم في مشتاك أنفسهم صالزون لا يعزلون لا يحزنهم الفزع الأنبر وتتلق قوم الملائكة يوم عبادا پیز زمان اک پیز لا قوس كماك طيب تجلل القدوي كما بدا وعدا علينا, وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا لا إله إلا رحمن رحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنات لا يسمعون حسيسا وهم في ما اشتهوا ان قصورهم لا يا ظنوم الفزر لا لا يحذنهم المزع الأنفر انَّ الَّذِينَ سَبَقُوا لَهُم مِّنْ عِندِ تو هازا يومكم wa na danda wa na <إمتلاح> إنِ إنَّ فيِي زَلَ بَظَل لقَوو مِ للعالمين ولقد شتبنا في الزبور Wa uh, <تصفيق> فهل أنتم فَإِن زَلَّ وَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُمْ عَلَى إنه يعلم الجهر من القول ويعلمه و قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفوه بسم الله أقول ربكم إن زلزلت الساب قال ربي قم بالام وربنا على ما وربنا ما نل مصلانا لما تصفو AHHHHHHHHH oh. oh. قوموا الله <تصفيق> قال رب من What up? ترون ان كل امور مرت عم, عم, عم أرضعت Allahumma <laughs> من الناس من يجادل في الله بغير علف ومن الناس من يجادل في الله بغير قوم من مريد كنت بعلى ان ان من توان لا ان كن ينضل كنت فَأَنَّهُ يُظْلِمُ نَفْسَهُ فَأَنَّهُ يُظْلِمُ وَيَهْدِي عَذَابِ السعيد يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم. ثم من نطبة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبينا لكم لنبينا لكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحر mi fada va la poona فیلی <تصفيق> <تصفيق> Yeah. نخرجكم طفلاً manikum kum man yatawa wa بِنْكُم مَنْ نَتَوَابَ بِنْكُم مَنْ يُدْؤ إِلَى أَرْفِ لِلْعُمُرِ لِكَيْلَا عَلَّمَ مَنْ بَعْدَ Thank you. <coughs> صَرَبَتْ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً تززت ورابت, ورابت وأنبتت من الله العظيم ذلك القرآن الكريم فمن تسامت آياته بلغ المراد هو الذكر الحكيم فليس أحلى من الذكر الحكيم ثمنا وزادا كنا في رحابة تلاوة القرآنية المباركة تلا علينا لكم العالم القراني الإزاعي فضيلة القارئ الشيخ طاها النوماني القارئ باتحاد الإزاع وتلفزيز العربي, العربي والعالم الإسلامي كله المقيم المقيد في مدينة الفيون النارة العربية ومقازة الفراشة الكبرى لذارة أولاد الحق المؤسسين